ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا وجعلنا لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتع إلآهين والله جعل لكم.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 يعلم ما تفعلون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 الله لجعلكم أمّة واحدة ولكي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانا كم دخلم بينكم فتزل قدم بعد تبوتها وتوق الصعوبة بما صدّت عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ولا نجزي الذين صبروا أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلا نحيي له حياة طيبة. ولا مَا بأحسن ما كانوا يعملون.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 مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترض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 ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليه فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم.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 يوم تأتي كل نفس تجاجل عن نفسها وتوفى, وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يغلمون وغرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها, يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسمها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 ولا تقولوا لما تصف ان الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه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 ولئن صابرتم له خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي وقفهم مما يمكرون إن الله مع الذين التقوا والذينهم محسنون